ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما فقدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجي فينا الذين قبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يحملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم منه بأحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتري